وهل من شروط إذا اكتملت وجب الحج وما هذه الشروط وبما تتحقق الاستطاعة التي هي من شروط وجوب الحج شروط وجوب الحج هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج وإن كان يصح من الصبي والعبد وغير المستطيع أما الاستطاعة فتتحقق بأمور الأول أن يكون المكلف صحيح البدن فإن كان عاجزا لشيخوخة أو مرض لا يرجى شفاؤه لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال وإلا فلا الثاني أن تكون الطريق آمنة يأمن فيها الحاج على نفسه وماله الثالث أن يكون مالكا للزاد وللراحلة أي وسيلة السفر والزاد هو ما يكفيه ويكفي من يعوله كفاية فاضلة عن الحوائد الأصلية حتى يؤديها الفريضة ويعود قال العلماء إن وجد الزاد ولكن عليه دين لا يلزمه الحد. الرابع عدم المانع من السفر بمثل النظم الموضوعة من أولي الأمر للسفر والله أعلم